فَرَوَى يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا وحسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 أن لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم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 سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا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 114. فإن تقاتلونهم أو يسلمون 115. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 116. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ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 هم الذين كفروا وصدوا كم عن المسجد الحرام والهدية معقوف أن يبلغ محله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأذل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ووسيم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 توراة ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغذ بهم الكفار.